بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا المزمل قم الليل إ ل ا قليلا نصفه أ و ق ص منه قليلا أ و زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا إ ل ا س ن ل ق ي قولا ثقيلا إ ن ناشئه الليل هي أ ش د و ط أ ا و أ ق و ى م قيلا إ ل ا لك في ا ل ل ي ا ل سبحا طويلا واذكر اسم ربك و ت ب ت ل اليه تبديلا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 وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كذيبا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 السماء منفطر به كان وعده مفعولا إ ل ا هذه تذكره فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا إ ل ا ربك يعلم أ ن ك تقوم أ د ن ا منه وطائفه ث ث ل و ة و ط ا ئ ف من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أ الا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن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 واستغفر و الله